كَُ الْبَرقُ يَخْطَفُ أَبَصَارَهُم كُل ماَا أَضَ أَلَهُم مَشَع فيِي وَإذاَا أَظلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوالَ شَاء اللهَّ لَذَهَبَ بِسمَعِهِمْ وَأَبصَالِهِم إِ اللهَّه على كُلِّ شَيئء قَيد